قد أفلح من زكاها وقد خاب من دتاها كذب الثمود بطبوها إذ انبعث أشطاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بدن فَسَوَّاهَا وَلا يَخَافُ عُقُبَاها بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خل قزة روا الأنس إن سعيهم لشدة فأما من أعفا واتقا فقد قذل حسن فسيكسرون للسرى وأما من بقى واستغنا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ هَنَالُهُ إِذَا تَرَدَّى كُنَّا عَلَيْهِ لَنَبَدًا وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَدُولَا فَأَمَّا لَرُبُّكُمْ نَارًا